فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله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 قَدَّرَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تضاروهن اَيْتُ قَيْطُ عَلَيْهِنَّ وَاِن كُنَّ اولات حَمْلٍ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَان اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاْتُوهُنَّ اَجُورَهُنَّ وَاْتَمِعُوا بَيْنَكُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُوافِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُوافِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسر وَكَأيِّ مِن قَرِيَةٍ عَتَّهَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا